فحياكم الله عز وجل وبارك فيكم ونفع بكم وتبواتم من ا ل ج ن ة منزلا وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال ع م ل ن ا ن جنته إنه عدنا ب ي عليه في كريم صلى الله وسلم تعالى جواد كريم. عدنا مع شرح ا ل أ ر ب ع ي ن من جوامع كلم النبي ا ل أ م ي ن صلوات الله وسلامه عليه هذه ا ل أ ر ب ع ي ن التي بقي لنا منها قليل جدا فبقي لنا ث ل ا ث ة أ ح ا د ي ث ونختم هذا الكتاب المبارك الذي عشنا معه ف ت ر ة من الزمن ن س أ ل الله أ ن يبارك في هذه ا ل ف ت ر ة ويتقبلها منا و ا ر ز ق ن ا العمل بما علمنا آمين فالحديث اليوم الحديث الأربعون الحديث ا ر ب ع و ن ل الاربعون وكما ذكرت ان بعد الانتهاء من هذا الكتاب ان شاء الله عز وجل س ت ق ر أ الاربعين ك ا م ل ة في مجلس او في ن ه ا ي ة المجلس ثم تسجل ا ل أ س م ا ء لمن سمعها ك ا م ل ة ويكون لكل من سمع إ ج ا ز ة م ك ت و ب ة م ت ص ل ة منه إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه سمع هذه ا ل أ ر ب ع ي ن ص ح ي ح ة إ ن شاء الله عز وجل فالسند إ ل ى ا ل إ م ا م النووي رحمه الله ثم من النووي إ ل ى النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم ولا شك أ ن هذا شرف عظيم وهو أ ن يكون اسنادك متصل بالنبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم فذلك فضل من الله عظيم فضل من الحديث ل ه اليوم ان شاء الله عز وجل الحديث الاربعون حياك الله اخي الفضل وهو حديث فيه ذكر الزهد في الدنيا والتفكر في ا ل آ خ ر ه والعمل لهذه ا ل آ خ ر ة هذا الحديث أ خ ر ج ه البخاري رحمه الله عن علي بن المديني وهو إمام العلل وشيخه شيخ البخاري قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال حدثنا ا ل أ ع م ش قال حدثني مجاهد عن ابن عمر أ ن النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم قال أ و قال ابن عمر أ خ ذ رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم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 ل م و ت كلمات ك تكتب بماء الذهب حديث عظيم أ ص ل يعتمد عليه ويتفرع, ويتفرع منه وهو من جوامع ك ل م النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم فالنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يبين الا يجوز ل أ ح د أ ن يركن إ ل ى الدنيا و أ ن ينشغل بها عن ا ل آ خ ر ة ف ا ل أ ص ل أ ن ك تهتم ب ا ل آ خ ر ة وعملك في الدنيا ل ل آ خ ر ة ولكن ليس معنى ذلك الانقطاع عن الناس وعن كل شيء في الدنيا حتى نقول ازهد في الدنيا يحبك الله و ك م ا ذكرت في الحديث الذي مر بنا واستشهدت ببيت لابي اسحاق ا ل إ ذ ب ي ر ي رحمه الله لما قال وليس الزهد في الدنيا خمولا ل أ ن ت بها ا ل أ م ي ر إ ذ ا زهدت الذي يريد أن يحقق المتاع والنجاه والفوز في الدنيا ل ل آ خ ر ة يزهد في الدنيا لكن ليس خمولا و إ ن م ا كما كان السلف رضوان الله عليهم يجعلون الدنيا في أ ي د ي ه م و ا ل آ خ ر ة في قلوبهم حال السلف رضوان الله عليهم لما ن ق ر أ سيرهم سير السلف الصالح منذ ا ل ص ح ا ب ة ومن بعدهم نتعجب، نسمع ت ع ج ب ن العجب من أ ف ع ا ل ه م و أ ق و ا ل ه م وذكر النووي رحمه الله بيتين مما قيل في الزهد في الدنيا أ ت ب ن ي بناء الخالدين و إ ن م ا مقامك فيها لو عقلت قليل لقد كان في ظل الاراك كفايه لمن كان فيها يعتريه رحيل بارك الله فيكم、نعم. ط ي بارك ب الله فيكم أ خ الحبيب طيب هل في صوت طيب الحمد لله فهذه ا ل ح ا ل ة التي كان عليها السلف رضوان الله عليهم فالنبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم يقول كن في الدنيا ك أ ن ك غريب لا تجعل الدنيا مستقرك ولا تجعلها تشغلك عن ا ل آ خ ر ة و إ ن م ا اجعل نفسك فيها ك أ ن ك رجل غريب أ و عابر سبيل حتى لا ت أ خ ذ ك لما يهلكك لذلك النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم لما أ خ ذ بمنكبي ابن عمر رضي الله عنه فعل ذلك لكي يسترعي الانتباه حتى يحفظ ما يقوله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم ومعروف أ ن الغريب هو الذي يقيم في البلد وليس من أ ه ل هذه البلد, البلد وعابر السبيل هو الذي مر بالبلد لم يجلس فيها فهما لا يتخذان هذه البلد مستقرا ولا يقعدان فيها و إ ن م ا يمران فقط وسريعا ل أ ن همهما تجاوز هذه البلد فقال النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم كن في الدنيا ك أ ن ك غريب أ و عابر سبيل لا بد أ ن يكون ا ل أ م ر كذلك ط ا ع ة للنبي صلى الله عليه وسلم وطاعة لله عز وجل عز لله وكما ذكرت أ ن السلف رضوان الله عليهم كانوا يفعلون ذلك لا تشغلهم الدنيا أ ب د ا كانوا يتعلمون العلم ويعبدون الله وينفقون في الليل والنهار لا تشغرهم الدنيا أ ب د ا جعلوا الدنيا في أ ي د ي ه م فلا تجعل قلبك يتعلق بها ل أ ن الدنيا ف ت ن ة ع ظ ي م ة من انقاذ إليها لذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث ا ل أ ع م ا ل بالنيات في آ خ ر ه ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أ و ا م ر أ ة ينكحها فهجرته إ ل ى ما هاجر إ ل ي ه وذكرت ذلك في أ و ل مجلس وقلت أ ن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك أ ي قوله فهجرته إ ل ى ما هاجر إ ل ي ه تحقيرا ل أ م ر هذا الرجل أ و لفعل هذا الرجل الذي هاجر لدنيا وهاجر ل ا م ر أ ة وخص ا ل م ر أ ة وهي من متاع الدنيا لعظم فتنتها لذلك الذي يهاجر أ و يهتم بالدنيا على خلاف ما أ م ر الله بذلك فينسى ما أ م ر به الله عز وجل كما قال هو تبارك وتعالى هو الذي خلق لكم ما في ا ل أ ر ض جميعا فجعلنا ن أ ك ل م ما ق ا ب ت له ا ل أ ن ف س يا أ ي ه ا الناس كلو من ط كلو م ما في ا ل أ ر ض حلالا طيب ا ولا تتبعو ا خطوات الشيطان إ ن ه لكم عدو مبين أ م ر ن ا ب ا لانه أ ك ل و ل والتمتع ل ش ر ب بما ا في د ي ا مما أ ح ل لنا لأنه خلق هذه الدنيا لنا لكن لتعيننا على طاعته تبارك وتعالى ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا أ ك ل ي أ ك ل ل ت ع ي أ ن يعينه هذا ا ل أ ك ل ويقويه على ط ا ع ة الرب تبارك وتعالى والشخص أ ي ض ا يتزوج لكي يخرج الله عز وجل من صلبه نسمة توحده تبارك وتعالى ويتقرب و ا بذلك إ ل ى الله عز وجل فالزهد في الدنيا ليس خمولا أ ن تجلس في مسجد دون فعل شيء ودون إ ع ا ن ة ا ل آ خ ر ي ن و إ ن م ا الدنيا ف ت ن ة ك ب ي ر ة يجب أ ن نعاملها بالدين من تمسك بالكتاب و ا ل س ن ة وجعل حبهما في قلبه لا يدخل شيء آخر م م ع ه الدنيا ا لا تدخل مع الدين في ا ل م ح ب ة لكن هذه الدنيا دار ممر نمر فيها إ ل ى ا ل آ خ ر ة ف ا ل إ ن س ا ن قبل أ ن يوجد لم يذكر ولم يعرفه أ ح د وهو لم ينظر إ ل ى هذه الدنيا فلما خلقه الله عز وجل فجاء من مكان ليذهب إ ل ى مكان آ خ ر فجعلت هذه الدنيا كسفينة في بحر هل في صوت؟ طيب فهذه ي صوت ف ك س ف ي ن ة في بحر يصعد عليها الناس لتنقلهم أو لتنقلهم إ ل ى ا ل ج ه ة ا ل أ خ ر ى من الشاطئ وهم يسيرون في البحر تنقلب عليهم ا ل أ م و ا ج فمنهم من يثبت, في مكانه منهم من يثبت في مكانه ومنهم من يهرول ويجري ومنهم من يقع ومنهم غير ذلك فهذه الدنيا ف ت ر ة ق ص ي ر ة ا ل إ ن س ا ن يولد ثم يكبر شيئا فشيئا حتى يصل إ ل ى اليقين وهو الموت فيموت و ي أ ت ي من بعده وهكذا إ ل ى أ ن تقوم ا ل س ا ع ة فهو في ف ت ر ة ز م ن ي ة لا يعلمها إ ل ا الله التي يكون فيها في الدنيا فالنبي صلى الله عليه وسلم نصح ا ل أ م ة ب أ ن تكون هذه ا ل ف ت ر ة ك أ ن ك غريب أ و عابر سبيل لا يشغلك شيء منها عن ط ا ع ة الله ل أ ن الغريب يدخل في مكان لا يستطيع أ ن يفعل شيء ل أ ن ه غريب لا يذهب إ ل ى مكان لا ي أ خ ذ من شيء ليس له لا ينظر في غير ملكه وهكذا فهو غريب لا ي ع ر ف أ ح د وهو لا يعرف أ ح د أ ي ض ا عابر السبيل وهذا الرجل الذي يريد أ ن يمر إ ل ى ق ر ي ة مثلا فلا بد أ ن يمر ب ق ر ي ة قبل قريته لا بد أ ن يسير في مكان حتى يصل إ ل ى قريته فهو في هذه ا ل ح ا ل ة يسير ناظرا أ م ا م ه لا يلتفت يمنه ولا يسري هكذا حالنا في الدنيا لا بد أ ن يكون لا ننظر إ ل ى شهواتها و إ ل ى ملذاتها إ ل ا بالقدر الذي قد أ ب ا ح ه الله لنا وجعله الله لنا طاعه ة ل ويعيننا ذ له ك على ع ط ا ت تبارك وتعالى فهذا كلام من النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم ينصح به ا ل أ م ة أ ل ا أ ن ن ا لا نصرف قلوبنا في غير ما يحبه الله ثم قال وكان ابن عمر وهو عبد الله بن عمر أ ب و عبد الرحمن رضي الله عنهما وهو كان من أ ك ث ر ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم كان يتبع النبي في كل شيء في أ د ق ا ل أ م و ر كان صلى الله عليه وسلم يفعل شيئا معينا فيفعله ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه و ا ل ص ح ا ب ة أ ج م ع ي ن فكان ابن عمر رضي الله عنه إذا يقول إ ذ ا أ م س ي ت فلا تنتظر الصباح إ ذ اي أ م س ت ف ل اذا أمسيت فلا تنتظر الصباح أي إ دخل عليك المساء الليل فلا تفكر في أ ن الصباح س ي أ ت ي عليك وفي ذلك رفع ا ل ه م ة لفعل الطاعات والبعد عن المنكرات فكم من انسان امسى ولم يطلع عليه الصبح فلابد من ا ل ن ي ة هنا ايضا لا بد من ا ل ن ي ة هنا أ ي ض ا فقال إ ذ ا أ م س ي ت فلا ت ن ت ظ ر الصباح و إ ذ ا أ ص ب ح ت فلا ت ن ت ظ ر المساء أ ي ض ا إ ذ ا ا س ت ق ظ ت من النوم وقد من الله عليك ب ص ح ة وعافيه ة فلا افعل المساء ولكن افعل من الطاعات تنتظر يأتي أن من ما إ ن جاءك الموت في حالك فتقول يا ليتني قد فعلت كذا وكذا المؤمن, المؤمن لابد أ ن يكون جاهزا في كل حال فلا تنتظر الصباح ولا تنتظر المساء لا تنتظر الصباح ولا تنتظر ا ل م س ا ء فلا بد ل ل إ ن س ا ن أ ن ينتهز ا ل ف ر ص ة ل ل أ ع م ا ل ا ل ص ا ل ح ة ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر و م ع ا و ن ة ا ل آ خ ر ي ن و ك ث ر ة الطاعات ثم قال وخذ من صحتك لمرضك من صحتك لمرضك صحتك ا ل إ ن س ا ن يكون صحيحا أ ي سليما ليس به أ ذ ى وليس به مرض ثم ي أ ت ي عليه وقت يصاب بمرض أ و ابتلاء او ما اشبه ذلك فينصحنا ابن عمر رضي الله عنهما بان نجعل هذا الوقت اي وقت ا ل ص ح ة الذي فيه نستطيع ان نفعل اي شيء نستغل هذه الاوقات هذه في ا ل أ ع م ا ل ا ل ص ا ل ح ة ل أ ن ك لا تضمن إ ذ ا جاءك المرض أ ن ك ستشفى أ و تقوم من مقامك فما دمت سليما صحيحا لابد أ ن تقدم على الأعمال الصالحة ثم قال ومن حياتك لموتك ومن ح ي الموت ت ك ك ا ل م و ت ي أ ت ي ف ج أ ة وبغته ليس ي أ ت ي ملك الموت و ي س ت أ ذ ن أ ح د أ ن يقبض روحه ولكن إ ذ ا جاء الموت الشخص لا يؤخر لا ساعة يؤخر ولا يقدم س ا ع ة فلذلك نحن أ ح ي ا ء لا نضمن كم تطول هذه ا ل ح ي ا ة ولا نعرف متى تنتهي فعلمها عند الله لذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ا ل أ ع م ا ل تنقطع بموت صاحبها كما قال في حديثه صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال ك م اذا أخرج ل مسلم ك رحمه ل ل ه إذا مات ا ب ن آدم مات أو إذا ا ل إ ن س ا ن انقطع عمله إ ل ا من ثلاثة الانقطاع ليس فيه وصل انقطع ليس بعده اتصال انقطع عمله الا من ثلاث ص د ق ة ج ا ر ي ة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له ه هذه ا ل أ م و ر فقط هي التي تبقى ل ل إ ن س ا ن بعد موته فهل هذا يساوي ما كان عليه ا ل إ ن س ا ن في حياته من النعيم و ا ل ص ح ة لا يساوي ذلك لكن الله عز وجل رحيم بعباده المؤمنين ويريد لهم الخير حفظكم الله. نفع الله بكم الشيخ الحبيب نفع بكم آمين الله الله الشيخ ف ا ل ل ه عز وجل يريد لنا الخير ولا يريد لنا الشر لا يرضى لعباده الكفر وكما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي شرحناه من قبل وهو الحديث السابع والثلاثون أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث قدسي عن الله عز وجل إ ن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنه فلم يعملها كتبها الله عنده حسنه ة كاملة وإن م فعملها بها كامله ت ب ه الله عنده حسنات كثيرة وان هم بها فعملها كتبها الله س ي ئ ة و ا ح د ة فانظر كيف يرحمنا الله عز وجل وانظر كيف يرفق بنا وييسر لنا الخير أ ي ن م ا كان حتى بعد الموت يحب لنا أ ن تكون هناك أ ع م ا ل ا ن أ خ ذ عليها حسنات ونحن في قبورنا فهل, هذا فهل بعد هذا الخير شيء نعم وهو أ ن الله عز وجل يوم القيامة ينعم و م القيامة ي على من يشاء من عباده المؤمنين فيوم ا ل ق ي ا م ة ح س ر ة على الكافرين ن ع م ة على المؤمنين فهل بعد ذلك الخير من شيء نعم الله عز وجل عز لا يجعل في النار أ ح د ا يقول لا إ ل ه إ ل ا الله وهو موقن بها معتقد بها ولو فعل كل الكبائر إ ل الا الشرك ا إلا الشرك فيجعل النار على الكافرين فقط أ م ا الموحدون فهم من أ ه ل ا ل ج ن ة و إ ن ظلوا م د ة في النار يعذبون بذنوبهم ولكن يخرجون إلى الجنة بعد ذلك ويدخلون في نهر الحياة نهر بعد في فهل هذا أ و بعد هذا الخير من شيء نعم وهو النعيم ا ل أ ك ب ر الذي ليس بعده شيء وهو أ ف ض ل من نعيم ا ل ج ن ة وهو ر ؤ ي ة وجه الله تعالى نسأل أن يمتعنا بلذة النظر إلى وجهه الكريم آمين فكل هذا نعيم من الله بلذة إلى الكريم فكل الله وفضل هذا وجهه كبير امتن الله علينا به نحن المؤمنين فالحمد لله على نعمائه وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك و ص ي ة ع ظ ي م ة من النبي صلى الله عليه وسلم وتبعها ابن عمر رضي الله عنه الله رضي وعن أ ب ي ه و ا ل ص ح ا ب ة أ ج م ع ي ن حديث عظيم وجب العمل به والاقتداء بالنبي و أ ص ح ا ب ه صلوات الله وسلامه عليه الحديث الحادي والأربعين الحادي و ا ل أ ر ب ع و ن وهو حديث قال فيه أ ه ل العلم ب أ ن ه فيه ضعف و إ ن كان معناه يقبل لذلك ذكر أ ه ل العلم فيه كلام ه ذ اخرجه الحديث أ القاسم ا ل أ ص ب ه ا ن ي في كتابه ا ل ح ج ة و أ خ ر ج ه أ ي ض ا الخطيب البغداد في تاريخه والبغوي في ا ل س ن ة عن عبد بن العاص رضي الله عنه قال ق الشيخ رسول وسلم يكون هواه الله صلى الله عليه وسلم لا لما قال ل تبعا به حتى يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به قال الشيخ رحمه الله أي الشيخ النووي النووي الأمام ر حديث م رحمه ه الله الله قال الشيخ يقول ح حسن صحيح ورويناه في كتاب ا ل ح ج ة ب إ س ن ا د صحيح هو يتكلم عنه أ ب و القاسم ا ل أ ص ب ه ا ن ي قال حديث حسن صحيح لكن أ ه ل العلم نظروا في هذا الحديث وضعفه ا ل ع ل ا م ة ا ل أ ل ب ا ن ي رحمه الله وقال إسناده ضعيف رجاله ثقات إسناده رجاله حماد نعيم بن ضعيف غير ضعيف ل ك ث ر ة خطئه او خ ط أ ه وقد اتهمه ا ل بعضهم او ت ه بعضهم والكلام عليه من حيث اسناده يطول لكن هو مجمع عليه انه ضعيف ان شاء الله عز وجل عز لكن معناه ربما يكون مقبولا من جهات هو أ ن ه جاء بقول لا يؤمن أ ح د ك م حتى يكون هواه تبعا لما جئت, لما جئت به ا ل إ ي م ا ن هنا ليس نفي ا ل إ ي م ا ن مطلقا و إ ن م ا إ ت م ا م ا ل إ ي م ا ن أ و كمال ا ل إ ي م ا ن ف ا ل إ ي م ا ن هنا ناقص وليس المراد نفي ا ل إ ي م ا ن ب ا ل ك ل ي ة ل أ ن البعض إ ذ ا نظر إ ل ى قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أ ح د ك م يقول أ ن ه من لم يفعل ذلك فهو كافر فهنا المراد أ ن ه ناقص إ ي م ا ن ه والهوى هو الميل تقول في شخص أ ن ه يهوى شيء أ ي يميل إ ل ى شيء و أ ه ل ا ل أ ه و ا ء هم الذين يتبعون ميولهم يميلون إ ل ى شيء يحبون شيئا برغباتهم أ و بمشاعرهم أ و غير ذلك فيقدمون العقل أ ي ض ا فهؤلاء أ ه ل ا ل أ ه و ا ء يجعلون إ ر ارادتهم د ت ه م أو إ غير م ن ض ب ط ة غ ي ر م و ا ف ق ة للسنه ة فيكون هواه الذي ي ي هواه ل م أ و يجعله مائلا عن الصواب تبعا لما جئت لما جئت به, تبعا لما جئت به اي النبي صلى الله عليه وسلم لو أ ن شخصا يتبع هواه ه ثم حول هواه هذا إ ل ى ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هذا صواب هذا ه ذ ا كمال ا ل إ ي م ا ن وهذا كمال ا ل إ ي م ا ن لكن ا ل م س أ ل ة أ ن الدين ليس فيه هوان ولا يجوز أ ن نقول ب أ ن هناك هوان موافقا ل ل س ن ة ل أ ن الهوى و ا ل س ن ة بينهما تضاد لا يجتمعان مطلقا لان ي ج ت م ع ا مطلقا لأن بعضهم بعض أ ه ل العلم أ ي ض ا تكلم من حيث المتن في أ ن ه لا يستقيم لأنه لا يجوز أن يكون الشخص هواه فيه للسنة لأن الهوى الأصل فيه ضلال أن يكون هواه فيه فيه متابعا يجوز وهو الميل عن الحق والصواب فلذلك إ ن كان هذا فيه معنى من ا ل ص ح ة فيه أ ي ض ا نصح لكل من يتبع الهوى والبدع وغير ذلك ف ي أ ن ه م ي ت ح و ل م ن ه ذ ه المول ي و هو ذ ه ه ا ل أ ا ء إلى ا ل س ن ة ا ل ك ا ه ة ا ل و ا ض ح ة التي بها ي ؤ م ن ا ل إ ن س ا ن إ ي م ا ن ا م ا ن و ا ل ا ي خ ت ل ف في ذ ل ك اثنان أ ن ا ل س ن ة من ط ب ق ه ا جعل إ ي م ا ن ه كامل ا و ا ل إ ي م ا ن يزيد وينقص وهذا ما ت ب أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة في ا ل إ ي م ا ن أنه يزيد وينقص يزيد ب ا ل ط ا ع ة وينقص ب ا ل م ع ص ي ة فربما كان الشخص عنده إ ي م ا ن زائد اليوم وينقص غدا إ م ا لفعل فعله أ و غير ذلك و إ م ا أ ن يكون شخص إ ي م ا ن ه ناقص اليوم ويصبح إيمانه زائد ف م س أ ل ة م ع ر و ف ة عند أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة في م س أ ل ة ا ل إ ي م ا ن فلا في اختلاف فيها إن ش ان ء الله واحد وجل عز طيب سيتبقى حديث إ شاء الله عز وجل وهو والأربعون الحديث الأخير الثاني、والأربعون. ف س أ ج ع ل ه إن شاء الله تعالى في المره القادمه لاني ساشرحه ان شاء الله تعالى ثم اسمع المتن كاملا من احد الاخوال الافاضل من كتاب او من حفظه كما يشاء ثم تجمع الاسماء لكتابه الاجازه بهذا المتن ان شاء الله عز وجل ف أ س أ ل الله لنا ولكم التوفيق والفلاح و أ ن يجعلنا من الذين, يتبعون أو من الذين يستمعون القول فيتبعون أ ح س ن ه و أ ن يعلمنا ويرزقنا الزياده في العلم آمين في العلم زهير ب ا ر ك ة وجعلني الله تبارك وتعالى عند حسن ظنكم بي ه لله فالحمد ا ا ل ل م رب ع ن ونفع الله بكم سبحانك اللهم وبحمدك أن لا إله إلا أنت نبينا وإياكم وبحمدك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه إله جميعا إليك الله اللهم لا إلا الله بكم أستغفرك محمد وسلم على آله أشهد wabarakatuh